القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر له من سوره النساء اود بالله من الصان بواجب بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِذَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْا أَنْ لهم اذلموا انفسهم جناؤ كفتا فَأَنْتُمْ فَامْحُوا هَٰذَا فَأَنْتُمْ لَهُ مُرْسَلُونَ وَالْجِبْدُ اللَّهَتَوَا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا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 يا يوحى كم كان في ما شجا وذائن انغوم بنان بكنا يؤمنون حسن تاء فأكموك فيما شجع بينهم ثم ناسم أرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة بلاء الله بكلامه من نؤمن أحد تأيى أحد كم كان فيما شأننا ओह ना I don't know. وَدَمْعُ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يَظُنُّونَ بِلَكِنَّ خَيْرَ لَهُمْ وَأَشَدَّتْ سَبِيلُكَ وَإِذَنْ لَنْ تَنْتَهِي مَا All right. é um ಉ Yeah ಇ الَّذِي قَاتَلْتِ سَوِيٌّ لِلَّذِينَ مُلِئْنَ مَا يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِيهِ الْغُرُبُ وَمَنْ وانت الفستان بي I'm One... not للذي ماء ما نوقن في سبيل الله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَقَيْنَا لَهُمْ كُفُوًا أَن يُؤْمِنُوا بِعِندِكُم مَّا أُنْزِلَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا اينما تكونو يدرك كم لما تو له قومتم في ورج مشيه وا ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة om uh...